إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوْعَ إِذَا إِنْتَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَاءُ هُجِّرَتْ وَإِذَا الْمُّوءُ بَعَثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ وَأَغْفَرَتْ يَا أَيُّهُ الْإِنسَانُ مَا ظَرَكَ بِرَبِّكَ الْكِرِيمِ الَّذِي من تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرابا من كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في معين وإن I'm